بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب المبيد إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبره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 اذْقَانُ يُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُكْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 أأَْرسِلهُ مَعَنَا غَدَي يَْتَع وَيَعَابِ وَإِن لَ لَحافِذُود قَانَ إِن لَ يَحزُلونِي تَذهبَبُ بِهِ وَأَخَافُ أَي يأكْكُ لَهُ الذِببُ وَأَنتُمْ مَعَنْهُ قالوا ل إِن أَكَ لَهُ الذِئْبُ وَنَحْنُ رصْبَةٌ إ إِذَا الَّخَاسِرُود فَلَمَّا ذَهَبُ بِهِ وَأَجمَعُ أَيْ يَجَعَلُوه فِي غَيَابَةِجُب.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 هَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهو قال يا بشرى هذا غلام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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَذَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ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 ولا قدره وتوه عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي من مَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْصِبْ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْصِبْ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَىٰ نِي أَعْصِرُ خمرا. وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَّأْتُ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 إنِن تَرَكْتُ مِلَّ تَقَوْمِ الَّ يُؤمِنونَ بِلهِ وَهُ بالِالآخَِةِهُم كَافُِود وَالاتَّبَعْتُ مِلَّ تَ آباءِ إبِرهِيمَ وَإِسحاق يَعقُوب مَا كانََ لَناأَ نُشْرِكَ بِالَّهِ مِ شيءَيْ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 مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِللاا أَسْم سََّيتُمُغَ أَ تُمْ وَآبَُكُمْ سََّيْيتُمُغَ أَتُم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 وقال الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك انني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 وَإِنْ تزرعُوا سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ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 وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ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 إنِ فْسَل أَم رَتُ بِالس إِلاا ما رَرحمَ رَبّ إ رَبّ غَفور الرَّحِيب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 وَجَاءَ إِخْوَتُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ اتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِالْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا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 إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا ۖ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِم مِّن قَبْلُ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 موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين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 كَذٰلِكَ آتَيْنَا لِيُوسُفَ فَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا اِيسْرِقُ فَقَدِ سَرَقَ اخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْل فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَّا كَانُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ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 إهُ لَا يَيْئسُ مِ الرَّوْوحِِ اللهَّهِ إَِّ الْقَوْمُكَافِرُون فَلَمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ قالَاوا يَ أَيُهَا الْ العزيِيزُ مَ السَّنَا وَأَهلَنَ الضّرُّ وَجِئنَّ بِ بِضَاعاتٍِ مُزْجَاتِ فَأَوفِلََ الْكَيلَ وتصدق علينا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلَعَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ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 دوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا انتم فامدوا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم أَلَمَّا آَنَ جاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية مِنْ عذاب اللَّهِ أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله